وَحَصِيلَ مَا فِي الصُدُورِ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِ بسم الله الرحمن الرحيم القارع من قارعا وما ادى قُرْيَ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كلا ان لم تفوش فاما من سقطت ما وا وَعُونَ فِي شَتْرٍ وَضِيْم وَأَمَّا مَنْ خَفَّت مَوَازِينُ فَأُمَّ وما ادى كما كان ناون امين بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم تَكَسُر حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَامِ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ مَكَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ الْعِلْمَ الْيَقِينِ لَا تَرَوْنَ الجحيم ثم لا ترون نهايتها يقين ثم لا تسالون أي